وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمِن بَعْدِ مُوسى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهَا الْعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ والله عليم بالظالمين وايذ يعدكم الله احد الطائفتين انها لكم وتودون ان تغيروا ذات الشوكه ان نغير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق قَوْمَ يُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَهُ الْمُجْرِمُونَ إِذِ اسْتَغَاثُوا رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ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 وَشِيَكُمُ النَّعْسَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ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 ذٰلِكَ الْطَّيْفُ قُلُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْبَثُونَ يُطْرِبُونَ فَوقَ الْأَعْنَاقِ يُطْرِبُونَ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ اِيَّاكَ مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا لَهُ الشَّرِيكُ فِي الْمُلْكِ ولم يكن, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا مَنْ وَقُرْآنًا عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ والله الذي لا اله الا الله عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي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 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَمْبيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ونقول ذُوقُوا عَذَابَ الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أُغْنِيَاءُ سنكتب مَا قالوا لقد لهم الامن بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله سنكتب مَا قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذُوقُوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا فغير ونحن اؤنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الام بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريم لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَمْوَاتُ بَلَىٰ بِغَيْرِ حَوْضٍ ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أُغْنِيَاءُ سنكتب ما قالوا حق ونقول ذوق عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَمْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِّقِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلٰمٍ بَعْدَ مُوسٰى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَهَا الْعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا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 ان نغير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ويريد الله ان يحيط الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحيط الحق قَوْمَ يُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَهُ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُنْزِلٌ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ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 اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ويذ هب عنكم ويذ هب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحى ربك الى الملائكه انني مَعَاكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاطْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاطْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاهِدُونَ قُلْ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَمَن يُشَاطِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَوْ دَعُ الرَّحْمَنِ أَيَّا مَا تَدْعُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا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 ذا القُرآنا على جبلٍ رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَمْوَاتُ بَلَىٰ بِغَيْرِ حِسَابٍ ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أُغْنِيَاءُ سنكتب ما قالوا قَتَلَهُمْ الامم بغير حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِّقِ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيرٌ نحن الاونياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الام بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذُقُوا عَذَابَ الحريق لقد سَمِعَ الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أُغْنِيَاءُ سنكتب مَا قالوا لقد لهم بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقيه حلو اوني <أولياء> ا سنكتب ما قالوا وقتلهم الام بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَمْوَاتُ بَلَىٰ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِّقِ <تصفيق> أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى وَإِذْ تَتَّخِذُونَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا فَيَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مُخْتَالِينَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ تَوَلَّوْا وَإِنْ قَوْلَ كَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ عَدًا بِالْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحى ربك الى الملائكه ان مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ يَضْرِبُونَ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَيَضْرِبُونَ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاهِدُونَ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 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا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 نزل <تزلنا> هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لنبها عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَهُ سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه لله عما يشركون هو الله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 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَمْبيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا لَهُمْ الْأَمْنُ بِي غَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِّ يَقَ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ يا سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لا يقصد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اونيا سنكتب ما قالوا وقد لهم الامبياء غير حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِّ يَقَ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِّقِ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّنَا فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَمْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ